جعل له نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مبغة، فخلقنا المبغة عظاما، فخلقنا المبغة عظاما، فكسون العظام رحمن ثم. ما أنشأناه فلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن القاربين ثم إنكم بعد ذلك لموتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.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 فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فأسلك فيها فأسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتكون وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فكذبوا برطان الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسروه أ يعدكم أنكم إذا بتم وكنتم ترابوا عظاما أنكم مخرجون هيا تهيا تر ما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 Akuh tetamu Cipta berPepak, fajal lahum gusar. Fbudal lil Qom al Zalimin. Tum anshahna min baghdhim kurnan akhirin. Ma Tersbuk min umma أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنوا ثم ما أرسلنا موسى وأخاه رونا بأياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أؤمن لبشرين مثلنا وقوم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 وَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُحْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُقْتُونَ مَا أَتَوْقَىٰ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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرًا تهجون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فهم له مُنْكِرُونَ أَم يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم بِالْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَا وَتْبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا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 باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت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 قل ما الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقوى قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسببون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما تأخذ الله من ولده وما كان معه من إله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 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن علينا أن نريك ما نعدهم لقادهند إذا فعل التي هي أحسن السئاء نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك منها مزاد الشياطين وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيما إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خاردون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون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 قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذت لهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى